خلصت ديك كل الكلام حبت ملمحك كلها من نظره وحده شفتها حبت ملمحك كلها من نظره وحده شفتها هواك ابتدى يا لسما زي مددى هي أحلى غنوة غنوة قولتها Terima kasih kerana menonton! حسيت بحبك قلتها وسمعت منك رضها حسيت بحبك قلتها وسمعت منك رضها شو اللي قلبي سدده هو اللي قلبي سدده هي أحلى من وقلتها بيقول كل يا معلم القلب الغاره خلصت بكل الكلام يا معلم القلب الغاره خلصت 국민ively Screen